عَالِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَالِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مُرْضَاءُ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وَرَبَكَ فَكَبِرْ وَثِيابَكَ فَطَهِرْ وَهُوَ جِزَّةُ فَهْرُ وَلَا تَمْنُ أَنْتَ اسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي الْنَّقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمُ النَّعْسِيرِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَلِّي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وجعلت له ما لم مدوة وبنين شهودا ومهت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيات عنيدة سأرهقه صعودا